بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وقد دعوا شرير الله اقل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما انزل على محمد وهو الحق من ربهم كفروا انهم سيئاتهم كَسَرَ عَنْهُمْ سَهِيَ أَتَهُمْ وَأَفْلَحَ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا التَّبَعُ الْبَاطِلُ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَلَهُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ إِلَى لَكَيْ يَظْلِمُهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا فِئَمْسَ لَهُمْ فَإِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الْعَاشِرَةِ فِيهَا صَوْمٌ فَقُرْبَانٌ لِقَابِحٍ سَائِلًا أَسْقِطُوا فَجُدُّ الوَجْهَ فَجُدُّ الوَجْهَ فَإِنَّ لَمَنْ نَذَرَ وَإِنَّ لَذَا تَطَاوَلَ الْحَرْبُ أَوْ دَاوَرَهَا ذَلِكَ وَلَوْ نَشَاءُ اللَّهُ لَكَرَّمَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يَبْلُوهُ بَعْضًا بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَيُبْلَغُونَ فِي النِّعْمَةِ أَعْمَالَهُمْ فَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيَقُولُ لَهُمْ لَوْ نُرِيدُ لَجَمَعْنَاهُمْ وَلَكِن لِّيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ لَكُمْ رَبٌّ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَدْ خَلَقَ اللَّهُ لَنَا رَبًّا وَإِنَّ اللَّهَ لَصَادِقُ الْوَعْدِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يشيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم ومن كافرين أمثالها ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ الذين آمنوا لَا يَغْفِرُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَأَنَّ الكَافِرِينَ لَا هُدًى لَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ والذين تترون يتمتعون ويسرفون كما تأكلون الانعام والماء مسوى لهم وكاين من قرية هي اشد قوه ومن قرية جلتي اخرجت كاهلكاهم بلا ناصر لهم أفلن كان على بينك من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم فتب الجنة التي وعد المستقوم فيها أنهار من مدين انهار من لبن وانهار من لبن لن يتغير طعمه وانهار من حمر اللذة للشاردين وانهار من عسل صاف فلهن فيها من كل الثمرات ونضرة من الرب كمن هو خالب في المال وشقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يشتمع إليك حتى إذا خرجوا من عين بك قالوا الذي نؤت العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين قبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين احتدوا جابهم هدى وآتاهم تقواهم فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا الشَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ مَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَابُنَا فَأَنَّا لَهُمْ إِلَّا جَاءَتْهُمْ لِكْرَابُهُ فَاعْلَمْ أَنَّنُوا لَا وَرَسُولُكَ فِيهِ دَاعِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَ قُلُوبِهِمْ وَمَسْكَنَهُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا اسْتِطَاعَةُ الصُّورَةِ فَإِذَا قِيلَ بِسُورَةٍ احْتَمَتْ وَلَكِ رَأَيْتِ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم نَرَضِي يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَةَ الْمَرْصِيِّ عَلَيْهِمْ إِلَى الْمَوْتِ فَأَوَّلَ لَهُمْ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان صيرا لهم فهل عقلتم إن توليتم أن تفشدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم هُنَالِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ فَخَرَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمَّا الْقُلُوبُ الْأَقْفَالُهَا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأغلالهم ذلك لأنهم قالوا إن الذين كرهوا ما نزل الله فنضيعكم في بعض الأمر قومه يعلم اسرارهم فكيف اذا توسسوا الملائكه يظهر الولو وجههم وادبروا ذلك بان المتبعها اسقى الله ماكرهم بالضلال ولم احبط اعمالهم الْحَسِيدَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَافَهُمْ وَلَوْ شَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى كَهَنَتِهِمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِصَلَاتِهِمْ وَهُمْ لَا يُكْرَهُونَ والله هو اعلم اعمالكم ولمذغلهم لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولن تجدوا اخاكم ان الذي نصر فقد ورشير لله وشاه وشاق رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى وشاق رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبظ أعمالهم يا أيها الذين آمنوا يا هم الله واغفر راسور ولا تصدقوا امعلكم ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلينصر الله لهم فلا تنرو وتدعوا الى السلم وان كن اهلنا والله ما كن علي يدركم اعمالكم بما من حياه الدنيا له وله وان تؤمن وتتقوا يثق اجركم ولا يسألكم اموالكم إن يشألكمها فيحفكم تبخروا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم لن يبخر ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغميل وعنتم الفقراء وإن تتولوا يستعد القوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم